جنت الخلق قبل الوجد في سدي قبل الوجد في سدي صرت اليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد ثمانيه من الابواب يا بشرا وبالريان بشر الصائمين يرا فثمانيه من الابواب يا بشرا وبالريان بشر الصائمين يرا وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى Ayaa Bushra, Ayaa Bushra, Ayaa Bushra